او بيامي دي سيو تنصرو الله يرحم الشيخ لها شمي والهو سارح كان في عمري عشرين البالح كانت الموال تتلاوح صحت البنت رايح يا زهرة السنين البالح البالح كانت في عمري عشرين يا حسرة العشرين أنا زاهب شبابي مع جلة حبابي الليل والجج ومحانو إحنا يا صغراني البرح أنا زاهب شبابي مع جلة حبابي الليل والجج ومحانو إحنا يا صغراني بدعت في الرّياح لفظي رقيق عربي بدعت في الرّياح عذبي لفظي رقيق عربي العين كانت في عمري عشرين غرامته ياج إنظر في شعور الشجرة ونتهاب الأخرين آه البحار شط البحر ومواجيك كالغرامته ياج إنظر في شعور الشجرة ونتهاب الأخرين ونا مع الحباب أنت جي الصغر والعقل الناجي ونا مع الحباب أنت جي الصغر والعقل الناجي نخاطب القمر ونجوم ويبه مغي بالعين البنح البنح كان في عمري عشرين كان في عمري عشرين كان الزمن سلطاني واليوم كيسار خلده حتى الشيء ببدل لوني أرمض الظلام في العين. آه البلد كان الزمن سلطاني واليوم كيسار خلده ماني حتى الشيء ببدل لوني أرمض الظلام في العين. حسيت بالكبر ثماني بالزهو والصغر من الثاني حسيت بالكبر ثماني بالزهو والصغر من وبقيت كان خمم على ذاك القلاص السكين البالة البالة في عمري عشرين يا وعد يعني العشرين بوزتي كانت لموالد التلاوه صحت لبنت سنين يا